صلى الله عليه وسلم ومن مسجده الشريف نحن معكم هنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك لننقل لحضاراتكم شعائر أذاني وصلاة المغرب عبر قناة السنة النبوية من المملكة العربية السعودية لهذا اليوم الأحد الثاني عشر من شوال عام الف واربعمائة وخمسة واربعين للهجرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل صلاة وأتم تسليم فاللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين إخوة الإيمان في كل مكان نشاهد في هذه اللحظات مآذن المسجد النبوي الشريف هذه المآذن التي تقف شامخة عظيمة مهابة يراها كل من أقبل إلى المسجد النبوي الشريف يستبشر برؤيتها من مكان بعيد هذه المآذن التي ينطلق من خلالها نداء الحق كل يوم خمس مرات يردد فيها المؤذنون الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله هذا النداء الذي يحفظه أطفال المسلمين وصبيانهم فالأذان شعار الإسلام وعلامة الإيمان ومطردة الشيطان وطمأنينة النفس وأنسها وسكونها الله سبحانه وتعالى اختار لهذه الأمة هذا الأذان واصطفاه به دون سائر الأمم يبدأ بالتكبير وهو المتضمن لوجود الله تعالى وكماله ثم اعلان التوحيد ونفي الشرك ثم إثبات الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم ثم دعوة إلى طاعة وفريضة وهي الصلاة ثم دعوة إلى الفلاح وهو البقاء الدائم وفيه إشارة إلى المعاد ثم إعادة ما بدأ به توكيدا وتثبيتا هذا الأذان الذي يعد من أفضل الأعمال عند الله تعالى قال نبينا صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهم أن يقترعوا عليه لاستهموا وأخبر صلى الله عليه وسلم أن المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس وأجره مثل أجور من صلى معه أليس هو الذي ذكرهم بالصلاة ودعاهم إليها والدال على الخير كفاعله المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون داخلون في قوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا قالت عائشة رضي الله عنها وعن أبيها نزلت في المؤذنين وما نشاهده هنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاهده المسلمون في جميع أقطار الدنيا في مساجدهم فهذا الأذان يرفع من خلال هذه المآذن الشاهقة التي يعلوها قول لا إله إلا الله محمد رسول الله ونشاهد في هذه اللحظات جموع المسلمين الذين توافدوا إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إجابة لنداء الحق اخوتنا الكرام الآن يرفع الاذان الله أكبر الله أكبر الله Ashaidu ala ilaha illa Allah Ashaidu ala ilaha illa Ashaadu anna muhaemda arrasoolu Allah Ashaadu anna muhaemda arrasoolu Haie ala al -flaan. وصل على محمد وعلى أهل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى أهل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى أهل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى أهل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أأتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين بهذا الأذان إخوتنا الكرام الذي رفع من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة النبوية المنورة معلنا دخول وقت صلاة المغرب لهذا اليوم الأحد الثاني عشر من شوال عام 1445 للهجرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل صلاة وأتم تسليم وقد رفع الأذان بصوت مؤذن المسجد النبوي الشريف المؤذن مهدي بيوسف بري هنا أفضلت فعم إفضالك وأنعمت فتم نوالك وسترت العيوب فتكامل إحسانك وغفرت الذنوب فتواصل غفرانك إلهنا لك الحمد على عقل ثقفته ولك الحمد على فهم وفقته ولك الحمد على توفيق أهديته ولك الحمد على حائر هديته جل جلالك فتعالى وتم نوالك فتوالى تعاليت في دنوك وتقربت في علوك لك خضع من ركع كما ذل من سجد لم تلد ولم تولد ولم يكن لك كفوا أحد يا من بيده وحكمه القلوب أصلح قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نستعينك ونستهديك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 اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا في ما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل وواليت ولا يعز من عديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا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 ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم إنا نسألوك رضاك والجنة ونعوذ بك من صخطك والنار اللهم إنا نسألوك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسالوك من الخير كله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 من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقضي الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرشته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا دينا إلا قضيته وَلَا ضَالًّا إِلَّا هَدَيْتَهِ وَلَا عَدُوًّا إلا خَذَلْتَهِ وَلَا تَائِبًا إِلَّا قَبِلْتَهِ وَلَا جَاهِلًا إِلَّا عَلَّمْتَهِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الْرَاحِمِينَ الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر La ilaha illa allah. Istawu, istawu. Allahu akbar. Allahu akbar.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 ضالين آمين إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا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 Samea Allahu liman hamidah Rabbana wala kal hamd Allahu akbar Allahu akbar Allah u akbar Allah u akbar Allah akbar Allah akbar, Allahu akbar.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 الضالين آمين القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ فَأَمَّا مَنْ فَقَلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ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 سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله اكمل الله اكملكم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 Allahu akbar Allahu akbar Samia Allahu liman hamidah Rabbani wala kan hamd Allahu akbar Allahu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 اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك هكذا إخوة الإيمان في كل مكان قضيت هنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة النبوية المنورة صلاة المغرب لهذا اليوم الأحد الثاني عشر من شوال عام 1445 للهجرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل صلاة وتم تسليم وقد أمى المصليين إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف فضيلة الشيخ الدكتور صلاح بن محمد البدير نسأل الله تعالى يتقبل منا ومنكم الصالح من القول والعمل إخوتنا الكرام في كل مكان في نهاية هذا البث الحي المباشر هذه التحية الزملاء فريق العمل في قناة السنة النبوية وتحية المخرج فواز الترجمي والمشرف العام عادل الشهر تحية طيبة مباركة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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أكمل لنا الدين وأتم النعمة ورضي لنا الإسلام دينا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا وأشهد أن محمد العبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فلقد كرم الله وفضل ابن آدم فمنحه العقل وأناط به الخطاب والتكليف وشرع له الشرائع وفرض الأحكام وأحل الحلال وحرم الحرام وأعد لمن طاعته الجنة دار الجزاء والثواب ولمن عصاه النار دار العقاب والعذاب وقطع الحجة على الناس ببعثة الأنبياء والمرسلين فبعثهم إلى الناس مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل أرسلهم بالبينات والهدى والبرهان وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وختم شرائعه وأنبياءه الكرام بشريعة الإسلام وبنبينا محمد أفضل الأنام عليه أزكى الصلاة والسلام بعثه الله أسوة وقدوة ورحمة للعالمين وخاتما وإماما للأنبياء والمرسلين وشاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا قال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عانتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم أيها الناس لقد قرن الله طاعته بطاعة نبيه وقرن محبته باتباع هديه وسنته قال تعالى يَا إِيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبُطِلُوا أَعْمَالَكُمْ وقال وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وقال وقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فبرهان محبة الله الاقتداء والاتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتمسك بهديه وسنته فهو القدوة والأسوة قال تعالى